أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل, <الاللعب> <اللعب> <اللعب> <اللعب> <قل> إن يحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويغفل لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله الرسول قل أطيع الله for Adam غَامِنَ بَعْضُهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرَأَةٌ إِن رَبِّ إِن ذرعت لك ما في بطني محرراً، ربي إني لذرعت لك ما في بطني محرراً. هدى الماء قالت رب إني وضعت غاية قالت رب إني قال ما وضعها قالت رب إني وضعتها وليس الذكرك الأنس فلما ثميتها مرايا وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان wakaf langa zakariya wakaf langa zakairi كي المقراب وجذ عدار رزقا قال قالت هو من نعيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يا بليم إنك سميع الدعاء فنادته الملائق بشكرك يا حي بكلمة قال رب أن يكون لي غلام الله <تصفيق> و trouble اذكر بك كثير وسبح بالله كأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا por